بسم الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في الموقع الرسمي لفضيله الشيخ والزم العود علي حفظه الله ورعى ان يقدموا لكم, لكم هذه الماده والتي هي بعنوان هكذا انكشفنا فضيله عبد الرحمن حامد فضيله الشيخ الدكتور صلاح الأمين محمد احمد فضيله الشيخ منزمل عوض فقيري بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله أكبر قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين هكذا انكشف لنا تاصيل الكلام في اهل البدع إن فرقه النجاه وهم أهل السنة والجماعه ومن فرق فرقه الناديه من الاختلال وهي الفرقه الناجية من العذاب ان شاء الله مامورون بعداوه أهل البدع والتشرید بهم والتنكيل بمن الحاشه الى جهته لكن الان انكشف القناع وجاء محمد سرور واستقبله عبد الحي يوسف محمد عبد الكريم على الدين الزاكي سلمان ابو نار الحالف محمد احمد من السنن المأثورة عن سلف الأمة وائمتها وعن إمام السنة ابي عبد الله أحمد بن حنبل قدس الله روحه التشدد في هجر واهماله وترك جدارهم واقتراح كلامهم والتباعد عنهم بحسب الامكان هكذا وانكشف قال الشيخ الفوزان حفظه الله هناك اناس يزهدون في تدريس العقيده ويزهدون يزهدون في كتب السلف ويزهدون في مؤلفات ائمه الاسلام ويهدون ان يصرف الناس الى مؤلفاتهم هم وامثالهم من الجهال ومن دعاه الضلال هذا القائل من دعاه الضلال نسال الله العافية فيجب أن نحذر من كتابه هذا وان نحذر من سلمان وسفر وعبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وعايد القرني هكذا وانكشف القناع وقد حذر العلماء نساء الطوائف من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم وذلك مظنة القاء العداء والبغضاء وان كذلك نفصل الآيات لتستبين سبل المجرمين والأمر بالسنة والنهي عن البدعه هو امر بمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الاعمال الصالحه كما جلبت الخوارج على امه الإسلام سفك الدماء وانتهاك الاعراق واتلاف الأموال عاد مذهب الخوارج بثوبه الجديد المسمى بثوب التكفير إذا كان يصف القرآن والسن بأنها جفاء فهذه رده عن الإسلام هذه عبارة سقيمة خبيثه ويجب عقوبه كل من انتسب إليهم او ذب عن او اصنع عليه او عظم كتبهم او عرف بمساعدتهم ومعاونتهم او كره الكلام فيهم هكذا وانكشف القناع ربنا سبحانه وتعالى اشترط على توبه علماء السوء والضلال شرطين زائدين على غيرهما من توبه العوام عوام الناس قال تعالى إلا الذين تابوا واصلحوا وبيت استطهير سبيل الله ودينه ومنهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفايه باتفاق المسلمين إذاعه الطيبه جابو عبد الحي دالا انا ربونا الاخوان المسلمين قال سيد قطب صفحه 164 لناخذ موسى انه نموذج لل دفع العصبي المزاج اخيرا سيتغضب مبسوط جدا للخوارج الكتل عثمان عفان بل يعتبر قتلهم لعثمان وجريمتهم ارتكابها عليه يعتبرها من روح الاسلام هكذا انكشف القناع فضيله الشيخ عبد الرحمن حامد فضيله الشيخ الدكتور صلاح الأمين محمد احمد فضيله الشيخ مزمل عوض فقيري ونعوذ بالله من صور انفسنا وسيئات اعمالنا الى من يهدي الله فهو المهتدي وما يبلغ الهدى تجد له وهي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا فحقت تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لك يصلح لكم يصلح ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد احبابي في الله إن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلال وكل ضلاله في النار اما بعد فإننا نقدم بين يدي هذه الندوة المباركه الشريفه بعض التوجهات قبل تقديمي الساده المشايخ الأفاضل هذه التوجيهات اولا زمن الندوه يبدا زمن الندوه من بعد صلاه المغرب وإلى الساعة التاسعة تماما ومن التاسعة إلى التاسعة ونصف مجال لاجابه عن بعض الاسئله والاسئله ستكون مكتوبه ليست ملفوظه ثانيا أن الندوه لا تسمح لاي أحد أن يوزع أي منشور أو أي ورقه لا من جهه جمعيه كتاب الكتاب والسنة المنظمة لهذه الندوه ولا لاي جهه خارجيه ومن يفعل ذلك فلا يلومن الا نفسه قد توجهت الجهات المعنية بالامن أن تقبض عليه هذه الاوراق وتمنعه من توزيعها لأن المجال ليس مجاله توزيع هذه الأوراق ثانيا أننا نسمح بالتسجيل الصوتي ولا نسمح بتسجيل الفيديو على بعض الجوالات التي تصور فهذا من باب تنظيم الندوه مجريات الندوه وطريقه ادارتها مدير الندوه محجثكم والمتحدث في الندوه المتحدث الاول فضيله الشيخ عبد الرحمن حامد والمتحدث الثاني فضيله الشيخ الدكتور صلاح الأمين محمد احمد والمتحدث الثالث فضيله الشيخ منزل عوض فنيري ومعلقا عليه كلا الشيخين الشيخ عبد الرحمن حامد والشيخ صلاح دكتور صلاح الامين اما موضوع اول موضوع هذه الندوه المباركة الكريمة هكذا وانكشف القناع تتالف الندوه من محاور اساسيه المحور الأول تاصيل الكلام في أهل البدع وهذه المساله تاسيليه من منهج اهل السنه والجماعه يتناولها فضيله الشيخ عبد الرحمن حامد وعلى مدى عشرين دقيقة فليتفضل مشكورا الحمد لله <تصفيق> الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفاه بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار اجر الله واياكم من النار ومن عذاب النار ومما يقرب إلى النار ايها الاخوه المباركون اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا نسال الله عز وجل ان يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركه ونفع وانتفاع ويرزقنا ويياكم في علم نافعه وعملا صالحا نقول يعلم أن من القواعد المقرره عند اهل السنه والجماعه قاطبه من اعظم فروض الكفايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل الله عز وجل هذه الأمة بهذا الأصل العظيم والركن الركين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا قلنا الأمر بالمعروف فانما نعني بالمعروف ما عرفه الشرع واقره ونعني بالمنكر ما انكره الشرع وحرمه فليس المعروف الذي تعرف الناس عليه ولو ولم ولم يروا به باسا انما المعروف ما عرفه الشرع واقره والمنكر ما انكره الشرع وحرمه وهذه الشعيره ذكرها الله في كتابه في مواطن عديدة اذكر منها على, على سبيل على المثال قول الله عز وجل لعن الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم لذلك بما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون وقال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الله عز وجل في كتابه مبينا فضيله هذه الشعيره وانها من أعظم أصول الإسلام التي ينبني عليها بنيانه واساسه قال جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس بماذا نلتم هذه الخيريه قال تعالى تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فذكر الله عز وجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مما يدل على شرفه وعظيم خطره قدمه حتى على الإيمان به الذي هو اصل اصول واساس المله إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول دين الإسلام ومن أعظم الشعائر التي يتعبد بها المسلم من جملة هذا الأصل العظيم بيان البدع والرد على أهل البدع والاهواء يقول شيخ الاسلام التيميه ومن جمله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد أهل البدع وبيان حالهم وكشف عوارهم ما تقرب عبد مسلم بأعظم من ذلك الله اكبر واليوم نحن نتكلم على هذه هذه المساله وهي مساله بيان البدع والكشف عن البدع والكشف عن المبتدعين الذين لبسوا الحق بالباطل واوقعوا الفتنه ونشروا الاراء المضلله وانحرفوا بالشباب المسلم واتبعهم آم لا يحصون كثرة بسبب جهل الشباب بوصول دعوه الإسلام وبوصول دعوه السلف بصوره خاصه فتفرقت الفرق وظهرت الاراء المضلله المخالفه لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فعطل علينا ياواخر هذا القرن المسمى بالقرن ال20 اطلت علينا مذاهب الخوارج مرة أخرى بعد أن قاتلها الإمام المبجل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان من أعظم مناقبه قتال الخوارج وبيان حالهم وكشف عوارهم وصنف المصنفون في المقالات المصنفات الكثيرة في الرد على أهل الأهواء ومنهم الخوارج ومنهم المرجئة ومنهم الجهمية ومنهم المتماترديه ومنهم القلابية ومنهم الأشعرية ومنهم الصوفية القبورية ولسنا بصدد تفصيل القول في هذه الفرق فهذا له وقت آخر ولعلنا نتفرق في أن تكون هناك ندوه ولو شهريه لبيان حال هذه الفرق واحدة بعد الأخرى لكن اليوم نتكلم عن موقف المسلم من أهل البدع وهل رسم الإسلام موقفا شرعيا وخطة شرعيه في التعامل مع أهل البدع وما هي طبيعه هذه الخطة الشرعيه كما يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع المسمع ها الاتصال. الاتصال. طيب الآن نفصل القول في الخط الشرعية التي درجت عليها هذه الأمة من ايامها البيض في ايام الصحابه والتابعين وتابعيهم من أهل القرون المفضله وانا سانقل لكم بعض النقول التي تحرر هذه القضية فان الناس صالوا فيها على اقسام منهم الغالي ومنهم المفرط ودين الاسلام بين الغالي فيه والجافع لعل ابدا بكلام بكلام ل الامام الصابوني واعني بالامام الصابوني صابون ده كلام هيكون موجه لطلاب العلم عامه ولدعاتي خاص يقول الامام الصابوني وهو صاحب كتاب عقيدة اهل الحديث يقول في بيان او في معرض بيان عقيده اهل الحديث قال واهل الحديث يبغضون اهل البدع فبغضهم دين الذين احدثوا في الدين ما ليس منهم ولا يحبونهم ولا يصحبونهم الاشاره دي للبيان ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم خذ خمسه خطوط على قول الصابوني الامام ولا يناظرونهم ويرون صون اذانهم عن سماع باطل التي اذا مرت بالاذان وقرت في القلوب ضرت اسمعوا الى هذا الكلام الذي هو اشبه بكلام الانبياء ان كلام السلف مستقى من كلام النبوه قال ويرون صون اذانه عن سماع باطله التي هذا الأمر هذه هذا الامر الباطل اذا سمعه الانسان باذنه وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس انسان يكون هادئ وينتحي المذهب السلف ويطلب العلم وياخذ العلم عن المشايخ ويجالسهم بالركب فإذا سمع لأولائك ترك العلم خلفه ظهريه والعياذ بالله واقبل على هذه الأهواء ثم قتل وفجر وفعل الافاعيل بأمة الإسلام واليوم يعيد التاريخ نفسه كما جلبت الخوارج على أمة الإسلام سفك الدماء وانتهاك الاعراض واتلاف الأموال عاد مذهب الخوارج في ثوبه الجديد المسمى بثوب التكفير وحوادث عندكم خير شاهد على ذلك طيب يقول إمام الشاطبي رحمه الله هذا الكلام نقله الصابوني في عقيدة اهل الحديث صفحه 45 من اراد ان يراجع او يقول الشاطبي رحمه الله في المجلد الاول صفحه 120 ان فرقه النجاه وهم اهل السنه والجماعه ونفرقه فرقه من الاختلاف وهي الفرقه الناجيه من العذاب ان شاء الله مامورون بمعادهه اهل البدع والتشرید بهم والتنكيل بمن الحاشه الى جهته بمن نحاشه الى جهته مش عليهم وقد حذر العلماء الله أكبر الله اكبر الله اكبر ينقل الإمام الشاطبي اجماع العلماء بالالف واللام التي تدل على الاستقرار وقد حذر العلماء من سائر الطوائف يعني من الشافعيه والحنفيه والمالكية والحنابلة والأوزاعية والراهويه حتى المذاهب المندثرة والليثيه والسفيانيه وقد حذر العلماء من سائر الطوائف من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم وذلك مظنه القاء العداوه والبغضاء لانك اذا جالسهم تركت مذهب السلف وتركت العلم واهله وفوتنت بهذه الاراء وانحرفت عنها وصرت تتكلم في العلماء وتطعن عليهم كما هو الواقع اليوم في امه الإسلام النقل الثالث عن الشيخ عبد عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ومن السنن المأثورة عن سلف الامه وائمتها وعن امام السنه ابي عبد الله احمد بن حنبل قدس الله روحه التشديد في هجرهم واهمالهم وترك جدالهم واطراح كلامهم والتباعد عنهم بحسب الامكان والتباعد عنهم بحسب الامكان والتقرب الى الله بمقتهم وذمهم وعيبهم ده كلام منو الشيخ عبد ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ده كلامه لك لنفاستي ومن السنن الماثوره عن سلف الامه وائمتها وعن إمام السنه ابي عبد الله احمد بن حنبل قدس الله روحها التشديد في هجرهم الضمير يرجع الى من العلماء من كثره كلام الائمه في ذم اهل البدع بيقولوا يرجعوا الضمير هكذا يعني مثلا معروفه اني ما في داعي لي هجر اهل البدع ولا قال لي هجرهم وبعدين واهماله وترك جداله واطراح كلامهم والتباعد عنهم بحسب الامكان بحسب اللاجوك في مكتبه الحركه بش بحسب الامكان في صف العيش لا باس في الدكان والبقاله لا باس الجامع جابكم سوا صليتوا في الصف مع بعض لا باس مع انه الامام سفيان عنده كلام كان اذا جاء صاحب بدعه واصطف معه انتقل للصف الذي يليه طيب كلام الشاطبي واسماعيل الصابوني وعبد ابن حسن نعم نعم المصدر هذا المصادر الرابع الاخيره ها الدرر الثنيه في الفتاوى النجريه نعم المجلد الثالث صفحه 227 طيب يقول الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله في شرح لمعه الاعتقاد شرح لمعه الاعتقاد قال والمراد به أهل اهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك دهمنو شيخ محمد بن صالح بن عثيمين وهذا الكلام ليه وشنو ليه وزنه لماذا لان الشيخ عايش اهل البدع المعاصرين يعني في زمن الشيخ ابن عثيمين لا في جهاميه ولا فيما تريديه ولا في قدريه هو يقصد المعاصرين والقدامه كلام الشيخ كده قال لك تبتعد عنه تترك محبته وموالاته وتترك السلام عليهم وزياره وهيادته لو عيامه شعبه وهجران اهل البدع واجب بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله طيب هذا كلام الشيخ ابن تيميه رحمه الله طيب هذا كلام الامام البغوي في شرح السنه يقول فعل المرء المسلم إذا راى رجلا يتعاطى شيئا من الاهواء والبدع ينتحل التكفير يرى جواز التكفيرات يرى جواز الخروج على الولاة يرى عدم بيعه ائمه الاقطار المعاصرين يرى كفر حكام المسلمين اليوم إذا كان ينتحل من هذه الاهواء شيئا الامام البغوي من المتقدمين ودي نصيحه منه ليك وانا هنقول لك من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال لك اذا راى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا يعني لذلك قال او يتهاون بشيء من السنن الثابته ان يهجره ويتبرأ منه حيا وميتا المجلد واحد صفحه 224 زي دي كلمات من أئمة السلف من المعاصرين والقدامه في تأصيل قضية هجر اهل البدع وبغض اهل البدع ومجانه اهل البدع فان قال قائل كيف اتمكن من تحقيق هذا الأصل العظيم الذي درج عليه السلف وهو مجانه اهل البدع كيف يتم تحقيق هذا الاصل وهو بغض اهل البدع فالجواب ان يقال بغض اهل البدع اصل من اصول الاسلام اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان يروا مرفوعا وموقوفا على عبد الله بن مسعود ووقفه اصح خلينا مع الموقوف فان ابن مسعود رضي الله عنه لا يمكن أن يقول هذا القول برايه من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان فما دام ان الحب لله والبغض في الله اصل الاصول هذا الدين واصل الاصول السلف فإن هذا يتولد عنه قضيه طالما دندن عليها او دندن حولها علماؤنا وائمتنا في العصر الحاضر كشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ الالباني والشيخ مقبل بن هادي الوادعي وايضا ائمتنا الأحياء كشيخ الفوزان الشيخ ربيعي بن هادي المدخلي وغيرهم من علماء الإسلام دندنوا حول قضيه الولاء والبراء والمسلم إذا لم يحيى بقاعدة الولاء والبراء فلا قيمه لا لايمانه ودينه سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كيف يتحقق هذا الاصل وهو بغض اهل البدع المخالفين للسنه ان يتحقق ذلك بامرين الامر الاول بقطع اسباب حبهم ومودتهم وهذه تكون في ثلاثه قضايا الاولى ترك السلام عليه فان السلام جالب للمحبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم افلا ادلكم على شيء انفعلتمه تحاببوا افشوا السلام بينكم فاذا القيت السلام على صاحب بدعه فقد اعنت على هدم الاسلام استحضر له محاضره لا لا لا لا ما قدام خالص فانجلست اليه فانصحبته وطعمت معه فاني اعتقدت ما اعتقد من امور الديانه ووافقته على هذه البدع فقد خلعت رقبه الاسلام من عنقك لان من البدع ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق ومنها ما دون ذلك المهم أنه لا بد ان يتحقق في هذا ترك السلام عليه طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اشرنا اليه افلا ادلكم على شيء فعلتموه تحببتم ارسل السلام بينكم طيب هذا نقله صاحب الاداب الشرعيه وهو الإمام ابن مفلح الحنبلي المشهور في الكتاب الاداب الشرعيه والمنح المرعيه مجلد 1 صفحه 233 طيب ترك مجالسهم ومخالطتهم في المساكن والاعماء هذا بيت القصيد كما يقال لا السلف كان يقول لنا كان طلعونا طيب هذا بيت قصيد لازم ناخذ فيه وقت نعم. قال ترك مجالسهم ومخالطتهم في المساكن والاعمال المساكن قال كان سكن تجاره دي مشكله ده ارتبط به في العمل لان العمل له ولايه عليك وربما يكون سببا للتاثير عليك هي نشر بدعته والالقاء الشبه في قلبه لانه في مخالطة في العام وكل ما يفضي إلى الاتصال بهم فإن ذلك من أسباب الأنس بهم ومحبتهم وترك ما امر الله بهم من بغضهم ثلاثه عدم قبول احسانهم وصلاتهم فإن ذلك مما يجلب محبتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث ان الهديه تكون سبب للمحبه تهادوا تحاب يعني ما تقبل صلاف يعني اذا كان ولا بد. وعملت معاه محاضره وبعدين قال لك دبت على المشوار مشي الحج المشوار ليش لان هذا يكون سببا لتعلق قلبك لان الانسان مفتور يا مجبول على محبه من احسن اليه ولذلك الليله ما نشاهده من مخالطه كثير من الدعاه لاهل البدع في كثير من ميادين العمل الاسلامي من الدعوه والخطابة والندوات والمحاضرات ومشاركتهم في ذلك كل ذلك لا نراه مشروعا ولا نراه جائزا والحمد لله لنا من كلمات السلف المقرره الثابته المتواتر عنهم ما يمنع ذلك شرعا وهذا قول ائمتنا المعاصرين كشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الغديان رحمه الله رحمهم الله جميعا والشيخ ربيع بن هادي والشيخ مقبل وغيرهم كلهم يرون عدم مخالطه اهل الاهواء حتى في مقام الدعوه لنشارك معاهم في قناه لنشارك معاهم في محاضرات وفي ندوات انا براكان التصالوبي اي جهه قالوا عندنا ندوه دارت تشارك فيها اقول لهم سموا لنا رجالك اجر لي لسطه فلان مش فلان مش فلان مش فلان لا لا بيقول لي بنشيلهم ان شاء الله نشيل نشيلهم برك الغن خلاص يشيلوه بعين التصليبيه <تصفيق> في ناس ما بيرجعوا ليه في ناس بيرجعوا ليه لي رجعوا لي يصلحوها واللي ما رجع عليكم فاتوا بعدله احنا عندنا نظام يا اخوان ندين دين ومنهج لا نجامل عليه السلف قال ما تخلطون ما نخالطكم ودي كلماتهم الدارع يعترض عليهم يتفضل يعترض ده الإمام الصابوني شيل فرار يمشي العراق اي وده الامام الشيخ بن عفيمين وهذا على الامام الشاطبي في المغرب هناك وداك الامام البغوي في الشام وداك الشيخ عبد الرحمن بن الحسن ال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ ني ني وما تركته كثير وأنا أعلم أن زمن الندوه لا يتسع لذكر أقوال العلماء بل هي بلغت عندي مجموعه في رساله ان شاء الله تخرج قريبا ما يرب على 200 نقل حتى عبد الله بن مبارك قال لا تجلس في مجلس جلس فيه صاحب بدعه حتى يذهب حر حات قالوا يا ابو عبد الله والى متى يذهب حره قال الى شهر او شهرين ذا الكرسي ساتر كرسي مش تقعد معاه في محاضره وندوه مشتركه والباطل يغازل الحق والحق يغازل الباطل نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في مسائل ما تحتاج الى ما تحتمل الاعذار يا اخوانا ابدا قضايا العقيده قضايا الصفات لابد من تحرير الحق فيها ما يجمع عشان كده الشيخ الالباني قال انا اعلق على هذه الكلمة السياسيه الحزبيه بقولي نتزق فيما اتفقنا فيه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مش يعذر بعضنا الاعذار بعد البيان والمناصحه والليله الأمة تركت امر المناصحة وصار الناس يشاركون اهل الباطل ويخالطون اهل الباطل ولا ينصحون اهل الباطل انت جيت في أقنع مثلا هذا مو ساكن الكوثر مثلا أنا نصحت لك ما تمشي عليها فإن مشي الاقدام إليها معصية لله ورسوله ودينه وشريعته المشي عليها لطوله سبحانه وتعالى ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يقفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم اذا مثلوا انت ده انت مشي به لك داعيه وعندك علم وتاولت بعض فمشيت ما تبدا تتكلم على شنو على المنكر زاه استضفوك في قناه يسموها في سهو سهو انه هو بيتكلم في القضيه القائمه جيت في انا الطيبه اتكلم عن التكفير والتفجير والله ما تبعد يومين ما تاخذ درسين لانه تقرر فيها هذه القضايا والمساله احنا متابعينها وعلى خبر بها وعلى عين بها وما داسين حاجه اخوات والله لا عندنا انتخابات لا رمز الشجرة لا رمز الفانوس لا رمز العصايه وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بالكلام الطيب واللسان الحسن وثمت امور يمكن اكمالها بعد وشهر. شكر الله لفضيله الشيخ عبد الرحمن حامد هذه الكلمه الطيبه وننتقل إلى فضيله الدكتور الشيخ صلاح الأمين محمد أحمد في يحدثنا عن نماذج من السلف في الرد على أهل البداع مشكورا جزاه الله خيرا في زمن لا يتجاوز 25 دقيقة ان شاء الله بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله و اله و صحبه وبعد نشكر لفضيلتي الشيخ عبد الرحمن حامد هذه الكلمات المباركات في التاصيل لهذا الموضوع المهم والخطير والذي الناس بحاجة إليه في هذا الزمان الذي كثر فيه أهل البدع وكثر فيه أنصارهم انه قد بين جزاه الله خيرا أن الرد على أهل البدع اصلا من أصول الإسلام ولقد الف الشيخ بكر عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى رساله ماتعه بعنوان الرد على المخالف من أصول الإسلام هذا في مطلق المخالف فكيف إذا كانت المخالفة تتضمن شركا بالله أو تتضمن بدعه من البدع ومنها المكفر ومنها المفسق ومنها ما دون ذلك وحقيقة الرد على أهل البدع واجب والقيام لله بالحجه رباط وصد لثغور الإسلام والنقول التي نقلها اليكم فيها الكفايه والحر تفيه الاشاره لكننا في زمان يقتلنا فيه بضعاف النفوس وقليل العلم الذين تسر سائرتهم وتتضايق صدورهم حينما يسمعون أو يقراون الرد على المخالف او الرد على أهل البدع خاصة إذا كان من الحركيين الحزبيين ومن الزعامات الكبيره التي يشار لها بالبنان فانهم يتضايقون وتضيق صدورهم عن سماع الرد على اهل البدع واهلي الاهواء ولهم في هذا حجج باطله ومقولات فاسده وشبهات عاطله ويقولون كلاما مثيرا يهدهد العواطف ويؤخر عن الاقدام في الرد على أهل البدع وكشف عوارهم يقولون فيما يقولون ويحتجون فيما يحتجون لا تصدع الصف من الداخل إذا ردت على اهل البدع الكبار ومن يكتب في كتاباته ومقالاته مستمدا كلامه ومقالاته من أهل البدع كالجهميه والشيعة وغيرهم ككتابات سيد قطب ومن لفه لفه قامت الدنيا ولم تقعد ويقال لك لا تصدع الصف من الداخل لا تثير الغبار من الخارج لا تحرك الخلاف بين المسلمين ويقولون فيما يقولون الكلمة التي ختم بها الشيخ كلمته نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وكلما اردت أن تقوم المسار وتصحح الأخطاء يقال لك ليس ذا الوقت والكفار متربصون ترد على سيد وعلى اهل الفزع وعلى فلان وفلان لماذا ترد على الشيوعيين والبعثيين وترد وترد ففي رساله الشيخ بكري ابو زيد رحمه الله كلاما نفيسا في الرد على المخالف يقول في الرد على المخالف دفاع عن الإسلام من جهتين الاولى الخطر الخارجي وهو الكافر المتمحض الذي لم يعرف نور العقيده الذي لم يعرف نور الإسلام بما يكيده للاسلام والمسلمين من غزو يحطم في مقوماتهم العقدية والسلوكية والسياسية والحكميه والثانيه مواجهه التصدع الداخل في الأمة بفشوي فرق ونحل طاف طائفها في افئده شباب الامه اذ التصدع الداخلي تحت لباس الدين يمثل انكسارا في رأس المال المسلمين وقد كان للسالكين في ضوء الكتاب والسنة الطائفة المنصوره الحظ الوافر والمقام العظيم في جبر كسر المسلمين بردهم الى الكتاب والسنه فابشروا يا اهل السنه فانتم تذبون عن حياض هذا الدين وتدعون الناس إلى التمسك بالكتاب والسنه وذلك بتحطيم ما قامت عليه تلك الفرق المفرقة مما اخذ باطل في ميزان الشرع هذا في كتاب حكم الانتماء للشيخ بكر ابو زيد في صفحه 354 وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه عليه رحمة الله والأمر بالسنه والنهي عن البدعه هو امر بمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الاعمال الصالحة قاله في منهاج السنن مجلد 5 صفحه 253 وقد قال ايضا في معرض كلامه في الرد على أهل الباطل وغلاة الباطنيه والقائلين بالحلول ووحده الوجود ويجب عقوبه كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو اثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم او كره الكلام فيهم او اخذ يعتذر لهم لان هذا الكلام لا يدرى ما هو او من قال انه صنف قال إنه صنف هذا الكتاب وامثال هذه المعاذير التي لا يقولها الا جاهل أو منافق بل تجب عقوبه كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه فإن القيام على هؤلاء من اعظم الواجبات لأنهم افسدوا العقول والاديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والامراء وهم يزرعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله فتاوى المجلد 2 صفحه 132 وقال ايضا استصهار سبيل الله ودينه ومنهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفايه باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من اهل الحرب فان هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين الا تبعا واما اولئك فهم يفسدون القلوب افتداءا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم واموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم واعمالكم اذا ينبغي الحذر كما حذر الشيخ جزاه الله خيرا من اهل البدع وان تدسرو في هذا الزمان بدثار اهل السنة وتلبسوا بلبوس العلم ونمقوا الكلام وحسنوا الخطب واغروا الشباب بالدورات وغير ذلك فما ينبغي على الشباب السلفي أن يخدعوا بصراب الحزبيين والحركيين من من يعملون معنا في ساحه الدعوه الى الله تبارك وتعالى واما فيما يتعلق بنماذج من السلف في الرد على أهل البدع فان البدعه ظهرت قديما من عصر الصحابه رضوان الله عليهم وأول ما ظهرت القدرية نفاه القدر واول من قال بذلك معبد الجهني بالبصره واول من تصدى لاهل البدع الصحابه رضوان الله عليه مع انهم كانوا يعنون بالعلم وكانوا يعنون بالقران وكانوا يسدلون بالقران ويتكلمون بالعلم مع هذا كان الرد من الصحابه رضى الله عليهم فلم, فلم فلم فلم بما هم عليه من ايجابيات كتلاوه القرآن والبحث في العلم ونحو ذلك بل تصد في الرد عليهم روى مسلم في صحيحه باول حديث في كتاب الايمان من روايه يحيى ابن يعمر فخرجت انا وصاحبي حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنساله عما يقول هؤلاء في القدر وكان اول من قالب القدر معبد الجهني بالبصره طالفوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاختلفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيهكل الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقراون القران انتبه وما اكثر المقرئين للقران من الحركيين والحزبيين والمبتدعه في هذا الزمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقراون القران ويتقفرون العلم وفي روايه يتقعرون العلم ان يبحثون عن غائصه وغائره ودقيقي وفي روايه يتفكرون العلم وزعموا الله قدره ان لا قدر وأن الامر انف قالوا لا قدر نفوا بذلك علم الله الازلي القديم وان الامر انف فان الله تعالى يستأنف العلم بالحوادث او بالحادث اذا مات انسان يستأنف الله علمه بان فلان قد مات تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا هكذا وجه يحيى بن يعمر هذا السؤال لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابي يسالوا عن أهل البدع من القدريه ما الموقف منهم فقال رضي الله عنه اذا لقيت اولئك فاعلمهم اني بريء منهم وانهم براؤوا مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر سمعت ابي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم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 انظر الى هذا الموقف من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر من اهل البدع وكيف رد عليهم وتبرأ منهم وكيف هو يستدل بالحديث في الرد عليهم استدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثني ابي ثم ذكر حديث جبريل الطويل المعروف وفيه السؤال عن الإيمان ومن الإيمان الإيمان بالقدر ورد ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج وناظرهم وقاس لا قبلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنهما انعزك عن وقاتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه الخوارج وتتبعهم وقتل الشيعة واحرقهم بالنار بل كانوا يردون فيما هو دون ذلك تنظر الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما كان يرى وجوب التمتع في الحج كان يقول من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه حل شاء ام ابى فقيل له كان ابو بكر وكان عمر ينهيان عن التمتع في الحج قال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر وهذا ابن عمر رضي الله عنه في مجلس يقول لا تمنعي ما الله مساجد الله وينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ابنه بلال او صالح والله لنمنعهن يرد عليه ابن عمر رضي الله عنه عن ابيه ويقول له اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعي ما الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن والله ما كلمتك ابدا هذا في امر اجتهادي لا يكلمه قيل زجره وقيل ضربه وعرفت موقفه من اهل البدع وتبريه منهم ورده عليهم بالسنه ما خسر جئت الى المؤلفات كنماذج للسلف رحمهم الله تعالى في الرد على اهل البدع والموقف منه فهي كثيره فهذا هو الامام احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المبجل امام اهل السنه والجماعه الف كتابه الرد على الجهميه وتابعه في ذلك الامام الدارمي الف كتابا في الرد على الجهميه والدارمي رد ايضا في رساله ماتعه اللطيفه في كتاب سماه الرد على بشرا المرسي وهذا البخاري رد على الجهميه والف كتابه خلق افعال العباد في الرد على المعتزله وهو يعقد كتاب الايمان في الرد على الجهميه من صحيحه وطبعه على ذلك الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في الرد على الجهميه وهذا الامام ابو داوود في سننه عقد كتابا سماه السنه وفيه ابواب الرد على الجهميه باب الرد على الجهميه باب الرد على المرجعة باب الرد على القدرية ثم الى عصر شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمة الله ألف كتابه من هذه السنه في الرد على الشيعة الرافضه الجعفريه الاثني عشريه الاماميه وروده الكثيرة الرد على الكلاميين او الرد على المتكلمين رد على هذا ورده على الخناقي ورده على الاشاعره والمعتزله والجهميه في باب الاسماء والصفات في رسالته الهمويه والتدموريه وتابعه تلميذه ابن قيم الجوزيه عليه رحمة الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميه له مصنفات كثيره لا حصر لها في الرد على اهل البدع نماذج كثيرة جدا واذا قرات في كتاب السنه للامام احمد والسنه لابنه عبد الله والسنه لابن ابي عاصم والسنه للالكائي والسنه للبربهاري والسنه للمزني كم وكان من امام انلفوا في السنه تضمنت الرد على أهل البدع والموقف الشديد منهم وكتب كثيره ككتاب ابن الحسن مقالات الاسلاميين وكتابه اليبانه الى غير ذلك من المصنفات الكثيره في الرد على أهل البدع انها نماذج حيه ينبغي على طلاب العلم ودعوات السلفيه أن يكونوا على بصيرة وعلى بينه وان يتبنوا المنهج السلفي الواضح الناصع من غير أن يداخلوا اهل البدع فلسنا بحاجة اليهم ولسنا بحاجة إلى اموالهم وما اثرها فانك اذا دخلتهم تجد مرتبات عاليه اذا شاركت في قنواتهم تجد في كل مشارك المال الكثير ويريدون أن يلبسوا على اهل السنه بادخال بعض من خدعوا فيهم فانتبهوا واعتبروا يا اولي الابصار والشيخ يلاحقني ويقول إن الزمن قد انتهى ولنا لقاء وموعد آخر ان شاء الله في هذه الندوه وفي غيرها من الندوات فقن الله اياكم لله شكر الله لفضيله الشيخ الدكتور صلاح الامين على ما تفضل به من هذه الكلمه الطيبه وكما اتفقنا على الموعد الآن موعد الاذان وبعد الاذان نصف ساعه دي البقيه ثم الاسئله نصف ساعة بعد الصلاة ان شاء الله تبارك وتعالى الأذان ان شاء الله ما زلنا مع الاخوه المشايخ الافاضل في هذه الندوه المباركه الكريمة نشكر لكم اولا تحملكم ل ما تعانونه من حراره الجلوس نسالج عنها في موازين حسناتكم وموضوع كلمه اخونا الشيخ مزمل في ما تفضل به المشايخ في بعض البدع التي ظهرت في السودان سيتناول جانب من المتدع والذين لهم اثرهم فيتفضل مشكورا جزاه الله خيرا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 تكلم المشايخ الاجلاء حفظهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم زخرا للدعوه السلفيه دعوة التوحيد تكلموا عن مواضيع سمعتموها وكانت مفيدة وجيده وماتعه ومن كلام اهل العلم وسلفنا الصالح رحم الله الجميع وستتكلم بحول الله وقوته عن التكفيريين والسرورية في السودان باسماهم تحت عنوان كتب وشخصيات تكفيريه والناس كان تابعت في الايام الفاتد زيارة الرجل المدعي مدعو محمد سرور زين العابدين بالنايف وبالنايف زين العابدين وهذا الرجل هو من كبار التكفيريين في العالم وقد تكلم عنه الشيخ الفوزان كلاما شديدا في كتاب الاجوبة المفيدة على اسئلة المناهج الجديدة وطبعا محمد سرور زين العابدين كان بينكره السورري كان بينكره لما تسال عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومن معهم من التكفيرين ولكن احنا ما سروريه وما عندنا علاقه بهذا الرجل محمد سرور حتى سئل احد هؤلاء المشايخ يعني مشايخ التكفير سئل عن السرورية فقال لا ادري منهم ثم قال ساخرا مستاذا بعقول الحاضرين قال ولكن لعلهم الذين يسرون بالعباده ها بيضحك فينكرون هذا الرجل جمله وتفصيله لما قاله من الكلام السيء لكن الان انكشف القناع وجاء محمد سرور واستقبله عبد الحي يوسف محمد عبد الكريم على الدين الذكي سلمان بنارو اللميني الحاج معرف محمد أحمد استقبلوا هذا الرجل وننسق لهم محاضرات سرية واخرى جهريه واجتماعات ولقاءات وكتبوا في جريده الصحافه قالوا ان محمد سرور جاء السودان فضربت انا من الذكي لقيت تليفونه من وحده قلت يا اخي انت قلت زولداه وحيبروما استقبلوا معاكم يا اسر السنه و منو قال الكلام ده منو من اسر السنه قال لي كان معنا واحد كذا كويس وقال لي كان معنا الاخوان المسلمين وكان معنا الحركه الاسلاميه وسم لي اسماء شفت كيف ثاني في الصحيفه على اختصار للزمن ما قدرت تحصل فلاقينا هو ده الصعف اختصار للزمن ثاني يوم في الصحيفه طوالي بعد اتصالي معه جبيان من انصار السنه باسم شيخ ابو قال ما كنا معهم انصار السنه المركز العام قال ما كنا معهم الاخوان المسلمين بيان قالوا ما كنا معهم الحركه الاسلاميه قالوا ما كنا معهم حزب التحرير قالوا ما كنا معهم ضربت له ثاني يوم ما علي ثاني كذب ودجل شفتك ايه طيب هذا الرجل والحمد لله كده ربنا بين الحقيقه يا جماعه وما بذا لي اقتر بالكلام الجاف الجريده في العدد الأول إن المجموعه السلفية تتراجع وتتخلى عن التكفير لانه تعد على لسان على الدين الزاكي ما غير اتكلمنا عن التكفير بل قال محمد سرور جاء وتناولت زيارته شيئين اثنين فقط الشيء الأول كيفية سير الدعوه الدعوه حقتهم يعني حاجتهم الأمر الثاني قال تناول وحدة الجماعات الإسلامية وثاني يوم الجريده العدد ثاني يوم انكر الكلام ده محمد عبد الكريم وعلى الدين زاكي قالوا اصلا ان احنا ما ناقشنا مواضيع التكفير والتطرف ده كلام من الجريده ساكت اذا الكلام الاول مجموعه السلفيه تخلت تقرر التخلي عن التكفير والتطرف ده كلام فارغ وكلام من الجريده لكن على على الدين زاكي تقدر يصلحها قال لك ان احنا ما بنكفر المجتمع لما كفر المجتمع هكذا وضعها اذا هم باقين على الاصل الأول في منهجهم ونحن عارفين اصلهم تكفيري كون ما بنكفر المجتمع هم بكفروا الحكام والحكومات ومن هم يكفر المتمع طيب محمد سرور يقول عنه الشيخ الفوزان ده كتاب الشيخ الفوزان الاجوبه المفيدة على اسئله المنهج الجديدة السؤال رقم 28 قرات كتابا اسمه منهج الانبياء في الدعوه الى الله لمؤلفه محمد سرور بن نايف زين قال فيه لكلام محمد سرور هو زمان بيقول عن قطب العقيده والتوحيد كده محمد بن عبد الوهاب كتابه التوحيد وكشف الشبهات والاصول الثلاثه والغواعد الاربعه والعقيده الواسطيه لابن تيميه والطحاويه للطحاوي نعم قال محمد سرور ده السؤال السائل بيقول لي شغل فوزان الزول ده قال كده محمد سرور قال محمد سرور زعيمه السروريه قال نظرت في كتب العقيدة فرأيت انها كتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة ومن ثم فاسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف لانه نصوص احكام ليه جاءت كتب العقيده والناشفه ليه لانها نصوص احكام خلي بالك من النقطه دي ولهذا اعرض معظم الشباب عنها وزهدوا فيها يلا شيخ ابو قال شنو تموت تعليق فضيلتكم على هذا الكلام الجواب قال الشيخ الفوزان حفظه الله هناك اناس يزهدون في تدريس العقيدة ويزهدون يزهدون في كتب السلف ويزهدون في مؤلفات ائمه الإسلام ويهدون ان يصرف الناس إلى مؤلفاتهم هم وامثالهم من الجهال ومن دعاه الضلال هذا القائل من دعاه الضلال نسأل الله العافية فيجب أن نحذر من كتاب هذا وان نحذر منه والفتوى طويلة طيب ونقل صاحب الكتاب الجامع نقل كلام للشيخ بن عليه رحمة الله في كلام مع مسرور سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز في محاضره بعنوان افات اللسان بتاريخ 29 12 1413 هجري في مدينه الطائف يتكلم عن كلام محمد مسرور في كتب العقيده قال الشيخ بن باز رحمه الله هذا غلط عظيم كتب العقيد الصحيح انها ليس جفاء قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول فإذا كان يصف القرآن والسنه بأنها جفاء فهذه رده عن الإسلام هذه عبارة سقيمة خبيثه وسئل عن حكم بيع الكتاب الكتاب اسمه منهج الانبياء في الدعوه الى الله لمحمد سرور القلب هو الكلام ده جزء واحد صفحه 8 قوله عن بيع الكتاب الشيخ بن بسفه قال ان كان في هذا القول فلا يجوز بيعه ويجب تمزيقه ده مع عم السرور ودله السروري اللي استقبله وهذه الادله مجتمعه انما استقبله بل محمد عبد الكريم في اتصال من أحد الاخوان امبارح قال الشيخ جه والشيخ تكلم عن هذه المسائل وفصل فيها الشيخ الشيخ وفي رمضان الفات ليله 27 أقام محاضره مسجله عندي محمد عبد الكريم في الاعتكاف بتاعه المستقطبين والشباب طيب قوم تدفيرين قام محاضره في الرد علينا على السلفيين ودفاع مع محمد سرور يتكلمون في محمد سرور نايف وهم ما الشيخ ولا تكلموا من الشيخ مع الشيخ ولا سمعوا من الشيخ هل جلسوا إلى الشيخ وسمعوا من الشيخ اذا ده العالم بتاعهم زي بن باز عندنا والعثيمين عندنا والالباني عندنا ده شيخه محمد سرور زين العابدين بن نايف اذا انكشف القناع وانكشف الغطاء عن هؤلاء وصاروا سروريه طيب النقطه الثانيه اريد ان اقرر منهج هؤلاء السروريه طالما ثبت بالدليل والبرهان انهم سروريه وامسكوا لي كل واحد واحد نمر واحد ابدا بعبد الحي يوسف وابدا به ابتداءا لانه كثير من شبابنا سلفي قلك والله زلدك يا رجع انا بسالك سؤال رجع من وين وبعد ما رجع بيقوي بسوال 1 2 ربنا سبحانه وتعالى اشترط على توبتي علماء السوء والضلال شرطين زائدين على غيرهما من توبه العوام عوام الناس قال تعالى الا الذين تابوا اها واصلحوا اها وبينوا العمل عملوا تفقيرات الشباب قتلوا مسلمين سواق مسلم وقتلوا النصارى او يهود ذميين او معاهدين هل اصلحوا ما من تكفير وتفجير وتدمير الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا واف اولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم اي ما غزول الضايق من هذه الوضوء هذا الوضوح والصراحه قد يطل. قد زول يتظاهر عن هذا الوضع والصراحه قال الإمام احمد محمد بن حنبل حين ما جاء محمد بن بندر وروى هذا الاثر صحه تاريخ بغداد فقال يا امام اني لاجد في انه لا يشق علي في نفسي ان اقول فلان كذا وفلان باسمي كذا فقال له الامام احمد اذا سكتت انت وسكتت أنا فمن يبين للجاهل المستقيم من الصحيح ونقل شيخ الإسلام في الفتاوى جزء 28 عن الامام احمد انه سئل عن الرجل يصوم ويصلي ويعتكف والرجل او الرجل الاخر يتكلم في اهل البدع قال أرى ان الذي يتكلم ارى الذي يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه والذي يتكلم في اهل البدع هذا لنفسه وتحذيرا للمسلمين فهذا افضل طيب عبد الحي يوسف اول حاجه يمدح سيد قطب ودي ورقه من شبكه المشكات حجته هو وحجته ومميزته المسلوريه تلقاها في موقع المشكات على النت سؤال ما حكم الطاعنين ما حكم ومرت في الذين يطعنون في سي قط الجواب من عبد الحي قوي انا اختصر نظبه ضيق الزمن قال وبعد فليعلم هؤلاء الطاعنون في سي قط وغيره من اهل الدعوه والجهاد انهم قصدوا او لم يقصدوا إنما يخدمون هدفا بعيدا لاعداء المله الذين يرومون الطعن في كل من يعاد عنه تاثير في الصعوه المعاصره التي اغضبت اقتضط... مضاجع اليهود والصليبيين والملحدين فيعمدون إلى انتقاصهم ورميهم بالتهم الباطلة تنفيرا للناشئ منهم واجاعة لقالة السوء عنهم ابتداءا بشيخ الإسلام ابن تيميه شوف يسوي سيضرب بممنوع مرورا بالامام محمد بن عبد الوهاب وانتهاءا بالاستاذ سيد رحمهم الله جميعا ثم قال كذلك إن الواجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن لحوم العلماء مسمومه وان سنه الله في ارذ لمن انتقصهم معلومه ومن وقع في اعراض العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب إلى آخر ما قال طيب طيب سيت قف سريعا اول حاجه اقسم نبي الله موسى في هذا الكتاب صفحه 164 هذا هو الكتاب صفحة التصوير الفني في القرآن هذا والكتاب عشان تعرف عبد الحي المداح سيتقب لانه من مدرسة الاخوان المسلمين وفي اذاعه طيبه جابوا عبد الحي قال انا ربوني الاخوان المسلمين ما مشات المدينه كان بيجيبوا لنا شيوخ من الإخوان المسلمين فاستفدنا منهم كثيرا ولم يذكر توبته من منهج الاخوان المسلمين دين الاخوان المسلمين ده كتاب سيضغط التصوير الفني في القران صفحه 164 يستم سيتقب نبي الله موسى اقرا الكلام قال صفحه 164 لناخذ موسى انه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج ثاني وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحا وسرعان ما تذهب حاجه الدفعه العصبيه فيسوق الى نفسه شان العصبي دم ده, ده ده موسى. عليه السلام حتى ما قال عليه الصلاه والسلام ده واحد اتنين سيد قطب يستمع عثمان بن عفان صفحه 159 160 رضي الله تعالى عنه وارضاه قال سيد قطب هذا في كتاب العداله الاجتماعيه في الاسلام في دار السودانيه للكتب 159 هذا التصور لحقيقه الحكم قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان وان بقي في سياج الاسلام لقد ادرك اد عثمان الخلافه عثمان رضي الله عنه ما بقوله ادرك عثمان وهو شيخ كبير ومن وراءه مروان بن الحكم يصرف الأمور بكثير من الانحراف عن الإسلام كما ان طبيعه عثمان الرخيه كان زل مرخرخ عند سيطره بعثمان بن عفان كما أن طبيعه عثمان الرخية وحدبه السديد على اهله قد ساهمك الهما في صدور تصرفات انكرها الكثيرون من الصحابه اخيرا سيغضب بمصوب جدا من الخوارج قتل عثمان من عفان بل يعتبر قتلهم لعثمان وجريمتهم وارتكابها عليه يعتبرها من روح الاسلام صفحه 161 160 161 ثاروا اخيرا ثارت الثائره على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر ولكن لا لابد لمن ينظر إلى الامور بعين الاسلام ويستشعر الامور بروح الاسلام ان يقرر ان يقرر ان تلك الثوره يعني التي ثارت على عثمان وقتلته ان يقرر ان تلك الثوره في عمومها كانت ثوره من روح الإسلام ده كلام سيد قطب طيب عبد الحي المفروض يدافع عن نبي الله موسى وكلمه الله موسى عليه السلام ولا يدافع عن سيد قب الذي جثم موسى عليه السلام يا دوب ان الدفاع موسى عليه السلام او عثمان بن عفان ولا سيد قب طيب ده 1 2 كتابه للاستاذ السياسي لعبد الحي يوسف وهي رساله الدكتوراه التي كتبها وناقشها في جامعه درمان الاسلاميه ما ناقش بالمدينة. في المدينه في جامعه درمان الإسلامية والذي ناقشها له هو الحبر يوسف عنده له مستند الحبر يوسف قال انه يحب الاغاني بالذات اغاني الحجيبه بالذات اغنيه ولع جمهور الحي يا زهره ربوع الحي ومن جعل الغرابه له دليلا فإنه يمر به علاجي في الكلام ده كتاب الاستبداد السياسي لعبد الحي يوسف واحد سريع جدا واحد عبد الحيوسف يوسف يقرر خلع الحاكم وعدم طاعته اذا استبد يعني اذا كان ظالم قال ده يشيله بره طوالي يخرجوا عليه ويشيلوا بر وهذا خلاف منهج السلف نقرا اول حاجه صفحه 272 صفحه 272 قال عبد الحي يوسف 10 ان خلع الحاكم وعدم طاعته إذا استبد خلع الحاكم وعدم طاعته إذا استبد ده العنوان الجانبي قال اذا رضي لنفسه أن يخالف شرع ربي وان يحرم الناس من حق اعطاهم ربهم اياه فانه باغ والله عز وجل يقول فقاتل التي تبغي حتى تفيئ الامر الله الى آخر طيب دليله سنو إن يخرج على الحاكم الظالم المستبد دليله قال ولذلك ذهب طوائف من المعتزله انظر هؤلاء الذين استدل بهم عبد الحي يوسف مشايخنا وعلماءنا الان دكتور صلاح اليمين وشاعر عبد الرحمن عامر حفظهم الله بيستدلوا بكلام السلف الصالح مش السلف الطالع عبد الحي يوسف ائمه في جواز الخروج على الحاكم المسلم الظالم قال ولذلك بعد ما ذكر الايات قال ولذلك ذهبت طوائف من المعتزله والخواري والزيدية وكثير من المرجئه الى وجوب خلعه على كل حد ده نسبت عنه بالله و... بالله عليكم توضح من الكلام ده طيب انا بسالكم سؤال الناس بتقول رجع دين واين البيان واين الاصلاح في هذا الانحراف الشباب سافروهم ودهم بره وحدين ماتوا وحدين اتقطعوا بدعوى انه جهاد وغالبه ليس بجهاد بل غالب افساد هل اصلحوا هذا الكلام هل اصلحوا هذا الكلام في تضليل للشباب طيب في صفحه 292 اقول يا اخوان المعروف عن كثير من ينتحل هذه البدع انهم لما رجعوا اعلن رجوعهم امام الناس هذا الامام الشعري كان معتزلي وبعدين صار كلابي وبعدين رجع لمذهب السلف ووقف في سوق بغداد وقال اخلع مذهبي كما اخلع ثوبي هذا حتى انه تصدق به على فقير فلم يقبل احد الفجره ذات فاعل قال حتى وقع في واد كان في قوره هناك وقع في وادي اللبيه ذول بقدر يلبسوا ماكن مع انه صدق بيهم على فقير يعني الرقم وجود الفقراء ما لبسه احد ده يوريه ان قاعده الاسلام ان الانسان اذا كان شاب عمل البدعه او كان يعتقد بدعه ورجع وتاب يعلن ذلك وينكسر بين يدي الناس يقول يا جماعه انا كنت غلطان و كتاب الاستبدال السياسي فيه اخطاء وبناء على ذلك فان اته به الله منه اما رساله صغير حوار مع شاب وكلام مقطوع وليس له علاقه بهذا التاليف ده تاليف الى الان يطبع وينشر وهو رساله دكتوره بالنسبه له فنحن اي ننسى في قاعده اهل السنه والجماعه ده يرجع الى السلف ويترك الخطأ يبين هذا بيانا عاما اما في مقابلة تلفزيونيه أو في في راديو او في كتاب أو في مقال المنشور في وسائل الاعلام وما اكثرها أما تغدغه عواطف الشباب بهذه الصوره هذا لا نرضاه ابدا طيب نحاول نحاول نحاول نختصر ان شاء الله ويقرا نصوص سريعا حتى زمن لا يسعنا حسب زمن المحاضره ان <تصفيق> طيب عبد الحي يوسف يكفر الحكام الموجودين في صفحه 292 من, من كتاب الاستبداد السياسي هذا هو الكتاب قال لو قال قائل من أهل الإيمان من اهل الايمان انما ذكر من حرمه من, من حرمه الخروج ووجوب التزام الجماعه انما هو في حق الحكام الظالمين وائمه الجور من المسلمين أما واقع المسلمين المعاصرين فإنه يشهد بأن كثيرا من حكامهم كفار لا مجرد ظالمين لا مجرد ظالمين اذ انهم محاربون لله ورسوله بما يسسون بالرعيه من احكام ظالمة وقوانين وضعيه وتزجيع للفواحش ما صار منه بطن الى اخر ده قال سؤال افترضه من ما بيقول سائل عبد الحي افترضه وافترض سؤال زول قال كثير من الحكام الان كفار وعبد الحي افترض ان الزول السائل ده من اهل شنو ما من اهل الزيغ والضلال من اهل شنو الايمان اذا هذه اشاره واضحه انه يؤيد هذا الكلام لكن ازيدك بيانا من جواب عبد الحي على السؤال الافتراضي قال الجواب عبد الحي يوسف ان القوله بكفر من كانت هذا حاله ليس بعيدا اخترب سؤال وهمي وصف النسائي ما لنا الا اهل طالما بكفر أكثر او كثير من الحكام الان الان اتكلم عن واقعنا فقال قام جواب جواب قال ان القول بكفر من كانت هذا حاله ليس بعيدا خاصه وان بعضهم في لعن خطابي وفلتات لسانه قد ينبئ بان قلبه قد ينطوي قلبه ينطوي على غير الإسلام وامتلئ اولئك لا تعلق لهم امام اصلا والخروج عليهم واجب كما نقل ذلك ائمه الإسلام الكلام كثير بس انا اختصر طيب يبقى الكتاب حوار مع جابه وده جبته معي ده كده عبد الحي وده وهم الناس ان زول ده رجع شوف الكتاب ده ما يعذر رجوع لانه إذا رجع هذا الكتاب الاستبداد السياسي هذا الكتاب الاستبداد السياسي رسالتك الدكتوره حقك لابد في البيان ليكون واضحا ان يقول كتاب الفلاني باطل كتاب دسوقه اني سيرد ب 12 جنيه يقول كتاب الفلاني باطي الناس ما يشتروه يا جماعه وكتاب العلاني باطل وفتوى عن سيد قطب انا تراجع عنها والشباب اللي ومشوا التفجيرات في صوب شرق والسلامه وغيره انا متراجع عن الكلام ده لابد أن يكون البيان واضحا وإلا لم يكن بيانا لابد يكون واضح ده واضح اما كتاب حوار مع شاب ما فيه حاجه تراجع وانما من البداية للحكومه لانه هو الان بقى رئيس كان جسمه استغابه جامعه الخرطوم ودكتور والدواء الدواء الدواء الدواء قناه واذاعه وجريده المحرر الى اخره الف هذا الكتاب من قول التيت قال حكومه السودان مسلمه والاتفاقيه اللي وقعتها الحكومه مع الحركه الشعبيه اي نعم كان فيها شيء لكن والله عصرت عليها والله بيعفي ليها زي ده كده والعلمانين بكتب وسائل الاعلام قال ما تلوموا الحكومه قال ان تردوا عليهم لكن ما قال كلامي ده غلط يبقى دي ترضي لمن للحكومة وهكذا منهج الاخوان المسلمين انهم لما ينضغطوا بيحاولوا يتلونوا ويصروا للناس تنازل عن منهجهم وده قال ورد من مؤسس حركة الاخوان المسلمين ديلما اخوه مسلمين قالوا حسن البنا لما كان بيدرس في مجلس جو واحد من السلفين زمان واحد مننا لكن زمان فجاء له يا شيخ اين الله وطلاب طلاب الاخوان المسلمين عارفين حسن البنا بيقول في كل مكان عقيده اشعريه فقال للسلف حسن البنا قال له بالسمع قال بالسمع طلاب استغربوا لما الاخونا السلفي طلع حسن البنا لما لقى طلاب واستغربوا قال لهم اذا اتاكم مثل هؤلاء فقولوا لهم مثل هذا واذا صرفوا عنكم فدرسوا منهج الاخوان اذا تلون وتلون يصرف في كلامه نحن اغريق صوفية جماعه سلفيه حرج اجتماعيه تظاهر رياضيه شنو كده ما عارف ليقي بالاخر طيب كذلك من من يكفر الحكام من هؤلاء الخوارج محمد عبد الكريم في نقطة واحدة لانه زي ما قالوا المشايخ في نقطه واحدة ده كتابه اسمه رساله الحاكمين وقد ناظرته فيه وناقشته وغلب هنالك وطلب صاغرا الحمد لله رب العالمين صفحه 11 قال محمد عبد الكريم يتكلم عن الحكام الموجودين الآن بعد ما تكلم وبين انه الكفر الوارد في قول تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فولئك الكافرون كفر اكبر لا نزاع فيه ولا خلاف فيه وهذا هو مذهب بدون تفصيل مذهب الخوارج قال وبالتالي فإن الحاكمين بالقوانين الوضعيه لا يخرجون قطعا من عموم الايه التي هي نص على الكفر الأكبر لثلاثه اسباب وذكرها إلى أن قال والحكام المعاصرون صوره طبق الاصل لتعطيلهم وتبديلهم وحكمهم بغير ما أنزل الله اذا جعلهم صوره طبق الاصل من صوره الكفر الأكبر والعياذ بالله ده كتاب محمد عبد الكريم اسمه رساله الحاكميه صفحه 11 ايضا من التكفيرين في هذه البلاد الذين نحذر شوامنا ما انا لو ما سميتهم ليك تطلع كلام عام لكن ما بتعرفهم دلمنهم أنا بوريك لهم بيت اسمه اسم ابوه بوريك لهم ده سعيد نصر ابو البخاري كتاب اسم الانصاف في أن جهاد الدفع لا يسقط بالصدع صفحه 71 يكفر الحكام الموجودين واللافين كلهم والبرلمان والمجلس الوطني الموجود في دورمانداك فكل كل كفاه صفحه 71 من كتابي قال وانا أن الأنظمة الانظمه السائدة في بلاد المسلمين في بلاد شنو؟ السايده في بلاد المسلمين يعني بيتكلم عن واقع يا جماعه واقع موجود مش السعد هسه في بلاد المسلمين ما يسمى بالدستور نظام شركي واضعوها شركاء لله في الحاكميه والعاملون بتلك الأنظمة او المقرون لها مشركون وهذا الحكم عموما مجلس الحكم او ما يسمى بالمجلس الوطني او بالبرلمان لا يجوز الدخول في هذه المجالس واعضاء هذه المجالس من المسلمين مرتدون عندي لا مرتد دون دين الله تعالى إذا اقر ذلك دي ممكن تكون لهم اخرج صح لكن شوف تباظ كيف قال اذا اقر ذلك لان العضوية في هذه المجالس لا تتم إلا بالاقرار بالدستور الوطني الكفري السائد في بلاد المسلمين وهذه المجالس بيت للاله يعني مجرد دخلتها انت مقر اقرت انت مرتد عن دين الله تبارك وتعالى وكون وصفهم بالردة اذا يعني الكفر شنو الاكبر للاصغر وده كلام الخوارج ذاته بالمناسبه طيب كذلك من التكفيريين الذين نحذر منهم الشباب ايضا كتاب الसिمباته البهيه من الادله الشرعيه ونترك التعليق بعدنا على هذه النقاط للمشايخ الفضلاء ده اسمه ابو عبد الله صادق عبد الله وده رجل ساكن جارنا الروضه عنده حرام المدرسة والله زي ما بقول لك عنده حرام الجامعه المختلطه وغير المختلطه عنده حرام طلع وحده من الاسلاميه وجامعه الغرانه كريم ليه قال انه العلوم اللي بيدرسوها كيمياء فيزياء رياضيات تحياطي في هندسه قال دي علوم وضعها الكفار لذلك لا يجوز أن يدرسها المسلمون وكلامه ذاك بالطبع طيب وفتشنا جاي جاي لقي نجار كيمياء واشتغل في مصنع كيمياء والله نصعانه كتابه الانسباطات البهيه من الادله الشرعيه كتاب خطير جدا هذا الكتاب اولا في صفحه 203 كلام يلزم منه تجهيل لشيخ الإسلام ابن تيميه عليه رحمة الله لم يذكر شيخ اسم شيخ الاسلام لكن ذكر كلامه وجهله صفحه كم 203 قال فحصر الكفر بالاستحلال فقط ودي نقطه بره هو حاشر هنا ونحن ما قاعدين نقول اي كفر اي امر مكفر لابد فيه من الاستحلال لان هناك أمور مكفره بذاتها لانها لا تنفك عن الاستحلال كالسجود للصنم والالقاء المصحف استخفافا واستهانة به وقتل النبي الاخر قال وسب الرسول قال واشتراط أن ينسف ان ينسف المبدل لشرع الله ده كلام هنا أن ان ينسب المبدل لشرع الله ذلك التبديل الى الله تعالى بأن يقول هذا هو حكم الله في القضية كل هذا من القول على الله بغير علم ومن لويع اعناق النصوص وتحريفها وتبديلها فالحذر الحذر الزول الجال إن المبدل ده لازم تجيب شريعه وانسبها الى دين الله حتى يكون مبدلا هو شيخ الاسلام ابن تيميه فالكتاب معي تيحدنا لكن اقرا لك من راسين يضبط غزمه جزء 3 من الفتاوى صفحه 268 فتاوى ابن تيميه قال ابن تيميه رحمه الله تعالى قال والثالث الشرع المبدل وهو الكذب ذا التبديل هنا ذا معنى المبدل هنا وهو الكذب على الله ورسوله بشهاده الزور ونحوها فمن قال ان هذا من شرع الله وظلم البين فمن قال ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع يعني ذول يجيب شيء من غير ما أنزله الله زي الظلم ضرب لنا مثال والكذب وه شهاده الزور يجيب ودماء انزل ربنا ما حلا يجيبه ويقول ده هذا انزله الله قال هذا والمبدل وهذا والذي يكفر باتفاق الفقهاء الصادقه اللي بيقول الكلام ده قال هذا من الجهل ومن لوي اعناق النصوص ليه قال الكلام ده لانه هو نعم لا. لانه هو من اجل الناس بدين الإسلام بالمناسبه ده كتاب الدرر والزهور اكثر من 400 فائده قال من حديث جبريل المشهور ده كتاب الصديق عبد الله في صفحه شوفوا شوفوا الاطامه العجيبه دي كيف والله يضحك وقد تبكي ايضا في صفحه 40 خطا عجيب جدا للصديق عبد الله واصغر ذن لو ما ملتزم جات عارف انه كفاره الايمان شنو ها اتقرب اوطعم 10 مساكين أو كسوة 10 أو صيام ثلاثة ايام كما جاء في سوره المائده الايه 89 يطعم عشرة مساكين عشرة مو كده او كسو 10 اصاب قال كم 740 من كتابي قال فوائد من قوله صلى الله وتصوم رمضان فايده رقم 175 قال فيه ان عداه من الصيام هو من النفل لا من الفرض الا ما المزم العبد به نفسه كالنذر او ما رتبه الشارع كفاره لشيء معين ككفاره اليمين عند العجز عن العد او اطعام كتابي قال فوائد من قوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان فايده رقم 175 قال فيه ان ما عداه من الصيام هو من النفل لا من الفرض الا ما المزم العبد به نفسه كالنذر او ما رتبه الشارع كفاره لشيء معين ككفاره اليمين عند العجز عن العد او اطعام سته مساكن او كسوتهم فيجب صيام ثلاثة ايام والرائج ان تكون متتابعه واشما تقول ده خطا مطبع مطبعي انا لو في زمن كنت كتب الفلتله كتبوا دي اطلعها لك كلها اما تقول خطا مطبعي كله طبعا كله غلط قريب 11 رساله ولا كده وايم ما يقول الزون ده فاهم ذاته غلط كتب موجوده انا جايبها معايا لكن اريد ان افسح المجال لمشايخي وعلماءنا نسال الله خير للتعليق على هذا الباطل وعلى هذا الكلام شكر الله لي اخونا الشيخ مزمل على هذا العرض وان شاء الله بعد الصلاه سيكون تعليق شيخين على ما تفضل به جزاهم الله خيرا ذكر الخير معليش لا لا انا العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد نؤكد للاخوان أنه لا يسمح بتوزيع أي منشور أو أي ورقه فان لجنه الندوه وجمعية الكتاب والسنه تمنع ذلك منعا باتا فمن يفعل ذلك سيعرض نفسه الى المساءله استمعنا الى ما ذكره وتفضل به اخونا الشيخ مزمل آه من آه النقولات آه في مسائل التكفير التي ذكرها عن بعض من او بعض الدعاة في هذه البلاد ونترك التعليق على النحو التالي اخونا الشيخ عبد الرحمن حامد والتعليق ربع ساعه ثم اخونا الشيخ صلاح الأمين تعليق ربع ساعه ونعطي 20 دقيقة فقط الاسئله ونختم بعد ذلك ونريد أن نبه ان الاسئله كثيره جدا ومنها ما هو مكرر لكن نحاول ننتقي سريعا بعض الاسئله باذن الله فنتفضل الشيخ عبد الرحمن حامد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه واماله اولا رسول الله عز وجل يوفقنا واياكم لمعرفه الحق بدليله بينما معرفه الحق امر من فضل الله عز وجل ورحمته وليس كل احد يوفق لمعرفه الهدى بدليله فالموفق موفقه الله وعرفه بالحق والمخذول من خذله الله ولم يتبين له الحق بعد الوضوح والبيان لان الله عز وجل له الحكمه البالغه والحجه الدامغه فيما يقدر سبحانه وتعالى فكم من انسان عاقل اعطاه الله عز وجل العقل ومن عليه بالعقل ومع ذلك يسمع الحق لكن لا يتبعه والعيا بالله ومن الناس من ياخذ الله عز وجل بيديه الى الحق نسال الله يدعنا واياكم من هؤلاء آه أولا انا أؤكد على حقيقة شرعيه لا ينبغي ان يختلف عليها مسلمان ولا يمتطح فيها عنزان كما يقال وهي أن الكلام في البدع والتحذير منها والتحذير من الدعاء إليها من واجبات هذا الدين ومن أصول الإسلام كما تقدم في صدر الكلمه وكان السلف رحمة الله عليهم ومنهم الامام احمد يحب الرجل الذي يتكلم في اهل البدع جاءه رجل في القصه التي ساقها بعض الاخوه لا ادري من هو قال له يا ابو عبد الله الرجل يصوم ويصلي ورجل يتكلم في اهل البدع ايهم احب اليه قال الذي يتكلم في اهل البدع قال له لما قال الذي يصلي ويصوم فصلاته وصومه لنفسه واما الذي يتكلم في البدا فهذا كلامه للناس والقاعده المقررة الشريعه السميه أن القربه على نوعين قرب يتعدى نفعها وقربه نفعها قاصر على من فعلها والقاعده الشرعيه ان القرب التي يتعدى نفعها أفضل من القرب القاصره ولذلك من القواعد الفقهيه العظيمه أن القرب القاصره أن القرب المتعدية أفضل من القرب القاصره ولذلك تعليم العلم أفضل من الصلاه لان الصلاه نفعها قاصر والعلم والتعليم نفع متعدي الزكاه حافظن من بعض الوجوه من الصلاة لأن نفعها متعدد والصلاه خاصه وهكذا هذه لم بغي ان اوكد عليها وهذا ليس من الكلام ليس من الغيبه في شيء الكلام في أهل البدع وذكرهم باسماءهم ونعوتهم وصفاتهم حتى يحذرهم الناس ليس من الغيبه في شيء سئل الامام احمد كما في مسائل ابن هاني قال له يا ابا عبد الله الكلام في اهل الزيغ والضلال اي يعد غيبه قال لا اي والله وكان الامام احمد مصدق ولو لم يقسم لكن اقسم تعظيما لهذا المقام نحن كفانا الامام احمد عملت نقطه صغيره مشابهتهم لنا مصيبتنا كما زمان الحكاية كانت واضحه ازار قصير لحيا لابس ثوب اليمين كذا ده معروف من اهل السنه هذا ما في هذا ما في جلاب طويل هذا من النوع الثاني لكن الان جاءونا كما يقول الشيخ الالباني بلباسنا وهيئاتنا فصارت الشبهه اعظم مشكله بس كمان يتكلم في التوحيد يقول لك ده اخونا اخواننا في كسله الله يطراهم بالخير جاءهم واحد من هؤلاء وعمل محاضرات وندوات وحلقات في الاسواق قالوا هذا اخونا فصنبهم هاتفيا قلنا له هذا ليس كذلك الرجل من اهل البدع ومن اصرح هؤلاء الدعاه في التكفير دول بيتبنوا فكره التكفير لكن مغلف وبعدين قال لو ممكن يقروا القراءه في الجامعات والمؤسسات وممكن يكونوا اعضاء في المجلس الوطني عادي يا مشهدي ودي مع بعض لكن دلاله لا عنده جامعه لا عنده مدرسة لا روضه دي كلها مؤسسات ايش مؤسسات منحرفه كفريه ولذلك الان حتى الصلم على الناس ذاته خلاها وعمل مسجد قدام بيته مسجد براه. ما سيب ما قبيتنا مع المهم الشكل والهيئه أولا ليعلم اي والاخوه ان الخوارج اكثر الناس شبها باهل السنه الخوارج بالذات يعني يمكن المرجئه يكونوا شنو مطينين شويه لكن الخوارج بالذات في الالتزام الظاهري حتى قال عبد الله بن مسعود اياكم واياهم فانهم اشبه الناس باصحاب رسول الله لا حول اصحاب الرسول عليه اصحاب الرسول علي. السم والاخلاق وقراءه القرآن ولزوم الصلاه والصلاه ولزوم الصوم والاكثار من التعبد والتهجد عشان كده رؤوس البدعه كلهم كانوا على هذا الوصف قال شيخ الاسلام من تيميه اسمع وما من صاحب بدعه ترى س بدعه إلا وكان صاحب قران وبيان واجتهاد في العباده هذا قول اخبر الناس بالفرق ورؤوس الفرق قال الثلاثه دول ما من صاحبي بدعه ترى س بدعه إلا وكان صاحبه ايش قران احنا لك والله برايته دي خش عليه طواه وهي دعات صاحب قراني وبياني بالفصاحه يجيك ذون من اهل السنه ما شاء الله يقرر لك القواعد والاصول والادله لكن ليس بذلك في البيان وده صاحب بدعه لا بد يعوض عن البدعه بشنو بالبيان والا ما انتشرت البدع مذهب الخوارج انتشر مذهب المرجئه انتشر الجهميه انتشر ليه لانه اصحاب هؤلاء هذه البدع كانوا اصحاب بيان فيغتر الناس ببيانهم وان من البيان لسحره حس واحد يجي لي يقول لهم ولعنه الزول ده انت لانا حضرت معاه خطبه يا سلام يا سلام حاجه عجيبه قال لك كدا اسمع من ناس خد لك خطبه معاه يا زلام امشي يقول لك اسمع يا والله حضرت معاه خط واحد من العوام قال لي خطبه حاجه عجيبه الناس سكرت سكر عاديه لما اقاموا الصلاه ما دار يقوموا زاهر قلت له اتكلم في شنو قال لي انا بعرف كلامه كلام كثير قال لي بس مع وقال لي الناس متوقعين يتكلم فيه في الجمعه الجايه في قضايا عجيبه وقال لي الناس كلها متحفزه وداير يسمعوا منه قلت له يتكلم في شنو قال لي والله الناس متوقعين توقعات أن يتكلم في القيمه المضافة <تصفيق> ورا حديث الإسلام بين القيمه المضافه ومخالفات مروريه وقضايا زي دي دي ما قضيتنا احنا عندنا منهج ندعو اليه مخالفات السلطان اشياء تقع من السلطان هذا كله في جانب الستر والنصيحه في الباطن وليس على سبيل العلانيه ااا آه... زول يقول لك انا بس ما عندي اي علاقه بالموضوع ده انا بس بصلي معه التراويح تراويح والقران اسمع منه القرآن بس واحد قال للامام احمد فقال له إني احب أن أسمع للحسن بن صالح حسن بن صالح اللينا لوجه يمكن ما ترك أحد الا وتبعه حسن بن صالح كان دينا كان خلوقا ورعا زاهدا عالما فاضلا وكان صاحب بدعه لاجل انه تشيع لعلي كان مغلب جانب علي وكان احيانا يقول شيئا في معاويه قال الامام احمد يا هذا لا تجلس اليه قال والله اذا قرأ القران يا ابو عبد الله يبكينا ونتذكر الاخره كانها بين ايدينا قال لا تجلس عليه الله اكبر السلام قران موضوع مناظره اهل البدع اكثر السلف كما نقلنا عنكم على ترك مناظرتهم انا تكون عندي 27 نقل صريح في ترك مجادلتهم وترك مناظرتهم وترك الجلوس إليه واحد جلال الحسن البصري قال اناظرك في القدر قال انا عندي مزاد يا قال اما انا فان فإني لا أحب مناظرتك ليه انت تحب مناظرتي اهي ما بحب مناظرتك قال اما اني على يقين من امره وانت على شك من امره فاذهب الى شك الى شك آخر فناظره انا عندي 3 في 2 بجنوه ب وعندنا الحكام على التفصيل منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر زي ما قال صاحب الطحاويه شرح الطحاويه قالوا الحكم بغير ما أنزل الله تاره أن يكون كفرا اكبرا وتاره يكون كفرا اصغرا وتاره يكون معصيه ده السلف وعليه عامه السلف من الصحابه والتابعين ما شاكهم في زلقال يا جماعه قال لك انت بتعتقد ان في ثلاثه بكم تقول له شنو؟ ب6 قال لك انا داير نظرك انا في اعتقادي سبعه ده مش ضياع وقت ضياع وقت نحن بس نمسك ناسنا دي الناس انا على اهل البدع ما نترك انسان ونسلمه لاهل البدع موضوع متعلق ب الاخ كتب الغيراء سعيد نصر طيب سعيد نصر قبل ان يكتب هذا الكتاب جلس معنا وقال انا داشي حضره الرحمن حامد فقط ليه بس قال الشيخ دوي انا الباقين ما داري الجلسه ها ها ها قلنا لي ذي الاخوانك وما في اشكال وتجلس معاهم كلهم جبنا الشيخ حسن الهواري والدكتور خالد وجلسنا ونحن ده نخلي ايش المبسطه وال مساهله في الأمر لا من ناخذ بيد الشيء فشيئا فشيئا فشيئا لانه الرجل اخونا وكان على المنهج السلفي إلى وقت قريب عشان كده السلف قالوا زي ما قال عبد الله بن سعود استنوا بمنقدمات فان الحيه لا تؤمن عليك قلت للشيخ خالد اعمل لك عصير كده شويه شان العصير قبل المناقشه سوى عصير حردل العصير يا لماد عندي مصران يسوي له زبادي دنيا فطور برده ما في العصير ولا في الزبادي بعد ما جلسنا الشيخ حسن قال له ما رايك في قضيه الحكم يعني الحكم بغير ما انزل الله هل هي على الاطلاق كفر ولا فيها تفصيل كما هو مذهب السلف قال الحكم بغير ما أنزل الله الحكام بغير ما أنزل الله المعاصرين كفار جملة وتفصيل الشيخ حسن رضي الله عليه ورع وقال استغفر الله ونحن نستغفر يا شيخ هذا تكفير بالمعين وحاكمنا في البلد ده داخل في كلامنا هذا تكفير بالتعيين قال لا انا ما اعتبنى التكفير بالتعيين لكن اكفر بالعموم دار يناقشوا انه ده تكفير بالتعيين وليس بالعموم قلت لهم يا مشايخ ادوني فرصه معاهم قلت لهم لو فرضنا الحكام المعاصرين دول الخمسين والخمسين 50 دخلناهم في الغرفه دي وانت قلت حكام المعاصرون اليوم كفار جملة وتفصيلا ما ينصرف لنا ال50 في الاوضه دي قال ايه طيب ما داير بالتعيين قال انا ما داير ده انتوا وروني التكفير بالعموم انا داير دا انا ما داير قلنا له طيب نصلحها لك قال اقول شنو اش لو اكفر بالعموم ولا اكفر بشنو بالتعيين قال قلنا له قول من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر ده كلام غير خالص ليت من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر ده التكفير بالعموم ونحن ما نتبناه معك نرى هذا خطأ لأن الحكم بغير ما انزل الله على سبيل الاطلاق منه كفر ومنه ما ليس بكفر كما قرر صاحب الطحاويه صاحب شرح الطحاويه وهو لمال بن ابي العز الحنفي وهذا الشرح يقرا 6 قرون واقره العلماء من الشافعيه والحنفية والمالكية والحنابلة ولم يعلق عليه أحد إلى يومنا هذا هل بالك قلنا له التكسير بالعموم قال اكتبوه لي هالكلام بكتبوه لي عشان انا متبني ده ونقول خلاص الحكم بغير ما انزل الله كفر باطلا ده التكفير بالعموم لكن احنا ما على مذهبك في هذا لكن اصلح لك عشان انت بنتحي المذهبك بالالفاظ ايش الصحيحه فتنه اذا كان يسمع ما يعرف العموم والخصوص يكتب له رساله ويقرر فيها مذهب الإسلام ما يمكن هذا ابدا ولذلك هذه اخوان من تصور المحراب وكثير من الناس يكتبوا ا رسائل وناس كثيرين يكتبوا منشورات وناس يكتبوا انا اقول لطلاب العلم لا ينبغي أن يكتب الإنسان شيء وينشره حتى يعرضه على المشايخ المعتبرين من أهل السنة وهم متوافرون لله الحمد وكلكم عارفين ما في داعي لذكر الاسماء آخر نقطة اخر نقطه, آخر نقطة. انا برده عندي آخر نقطه قالوا موضوع التبديل الان كثير من اهل التكفير يظنون أن الحكام اليوم كفار لانهم مبدلون وسبق من الاخ مذمل نقل كلام الشيخ الإسلام بن تيمية في بان التبديل الذي يكون كفرا هو نسبة الحكم إلى الله ورسوله يعني انسان حكم بغير ما انزل الله وقال هذا دين الله هذا شريعه الله هذا الذي احرمه الله احله الله فرضه الله فنسب الحكم الحكم به ولمن لله سبحانه او الى رسوله صلى الله عليه وسلم او الى شرعه ودينه هذا يكون مبدل ويكون كافرا واضح لانه الحكم اما منزل وإما مؤول وإما مبدل الحكم المنزل هو كلام الله وكلام رسوله وما اجمع عليه الصحابه ده ايه الحكم المنزل الحكم المؤول هي اقوال المجتهدين وائمه الفقه والحديث الذين يكثر في كلامهم الصواب وقد يكون في كلامهم الخطأ ليس يسموه الشرع المؤول والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله وان يقال هذا من عند الله وليس من عنده ومسلك الياس قد دندل حولها كثير من الدعاة المعروفين بالتكفير والمنهج المنحرف منهم سفر الحوالي دندا نحاول قضيه التبديل ونقل نقولات يعني في الحقيقه نقولات غير صحيحة على ان المراد بالتبديل هو الاتيان بالقوانين الوضعيه وهذا ليس من التبديل في شيء لكن هذا الحاكم عندنا في مذهب السلف له ثلاثه احوال اما ان يكون مفضل أو مساوي أو هاوي ده تقسيم الثلاث والثالث ده ينقسم لجسمين يبقوا كلهم اربعه المفضل الذي حكم بغير ما انزل الله ويعتقد ان ما حكم به افضل من حكم الله هذا كافر قولا واحدا الثاني حكم بغير ما انزل الله ويعتقد ان ما حكم به مساو لحكم الله هذا كافر قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الجسم الثالث الهاوي يعني حمله على الحكم غير ما عند الله هوى أو خوف أو رشوه أو حب منصب كما هو حال كثير من الحكام اليوم يكون حملوا على ذلك هوى او رغبه في الاستمرار في الحكم ويقول لك موضوع الجنوب ومشكله ايه والقضيه والواقع المعاش وعالم الإسلام ايه المجتمع ليه النظام الدولي الجديد وما ده نحن حكم الشريعه بصوره واضحه عنده تعويله ده من جمله فساق المسلمين وليس بكافر قرر الشنقيطي هذا في أضواء البيان في تفسير آيات المائده وقرر الإمام الجصاص أن من تاول ايات المائده على الكفر الأكبر فهو على مذهب الخوارج قولا واحدا بس ده الكلام اللي نعرفه جزاك الله خير الشيخ شكر الله لفضيله الشيخ ابو الرحمن حامد هذا التعليق الطيب والاضافه العلمية الطيبه ولضيق الزمن ننتقل إلى فضيله الشيخ دكتور صلاح الأمين ليكمل بقيه التعليقات ان شاء الله في السنه تفضل تفضل الحمد لله أنا كلامي في نقاط والزمان قد طال اخواني اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ولزوم السنه ولزوم السنه والسنه في السودان أهلها معروفون والدعاة لها معروفون والذين يذبون عن حياضها معروفون فاحذر التنقل وكثرة التنقل كن سلفيا على الجاده ولا تكن خراجا ولاجنا في الجماعات كن سلفيا على الجادة وعلماء السلفيه ودعاتها فيهم أئمة من امثال سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز وعلمه مبسوط وموجود ومتوفر ومنهم سماحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه, رحمه الله تعالى جميعا وعلمه وشروحه ومؤلفاته موجوده مبسوطه ومنهم سماحه العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وعلمه واشرطته ومواقفه من الحركيين والحزبيين والاخوانيين والسروريين وغيرهم مبسوطه موجوده متوفره أيها الشاب لو بقيت بقيه عمرك مع علم هؤلاء ومؤلفاتهم وكتاباتهم مع كتب السلف المتقدم لا اغناك ذلك عن السماع الى فلان وفلان بمن يعرف بالمنهج المنحرف عن الجاده ومن لم يعرف بالسلفيه ولا الانتساب الى السلفيه بل اذا سمعوا السلفيه تقززوا وتضايقوا وانهم يغمزون من طرف خفي في ائمتنا ومشايخنا وبعض طلابنا وشبابنا لا يرضى بغمز أهل البدع والحركيين والسروريين وهم يرضون الكلام في علمائنا وائمتنا والمعاصرين الموجودين من ائمتنا من ائمه الدعوه السلفيه سماحه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ صالح علي آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن عبد الله علي آل الشيخ وغيرهم من العلماء المعاصرين الموجودين المعتبرين اشغل وقتك بالاستفاده من علمهم وانشطتهم دعمك اشرفت سلمان وسفر وعبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وعايد القرني وخطيب العاصمه وفلان وفلان اشتغل بهؤلاء المعروفين بالعلمية والسلفيه والجاده والسنه اشتغل بهم واستفيد منهم واقرا كتبهم واسمع الى اشريطتهم وابصهم للعلم ونسرهم له وعندك في السودان طلاب علم اجلا ومشايخ فضلاء عرفوا بالسنه وعرفوا بالسير على الجاده ولهم مواقف من اهل البدع ولهم مواقف واضحه من الحركيين والحزبيين وعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم في بلادنا هنا فجلس اليهم وتتلمذ عليهم وهم كثر لله الحمد والمنه في جمعيه الكتاب والسنه وفي كليه جبره العلميه وحتى في اخواننا انصار السنه ممن ينتسبون اليهم طلاب علم متميزين في الشيخ احمد محمد طاهر والشيخ اللمين الصادق والشيخ خالد عبد اللطيف والشيخ حسن الهواري وغيرهم من المشايخ الكبار في هذه البلاد يخدمون السنة وبذلوا انفسهم للعلم خلصنا بحاجه يا اخوان الشباب ما تضيعوا اوقاتكم ما تضيعوا اوقاتكم هذا هذا هذا المنهج السلفي على الجاده دعمك هذه القنوات وهذه الجدالات وهذه الامور وبعض اخواننا الدعاه هذاهم الله نوجه اليهم رساله ينبغي عليه من اتقوا الله في هذه الدعوه المباركه ينبغي عليه من اتقوا الله يا اولي الشباب لا يغرروا به لا يغرر بهم في الدخول والمشاركة في قوائم هؤلاء في الدورات العنيه واسابيع المحاضرات في المشاركه معهم في القنوات انبغي على من اتقوا الله في هذه الدعوه المباركه التي لا تعرف الالتباء ولا الالتباس دعوه واضحه بينه يعني ووضوح الشمس في رابعه في النهار فاوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم السنة واختم كلمتي لك ايها الشاب واقول لك كن سلفيا على الجاده وبالله تعالى وحده التوفيق هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه الكريم واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم شكر الله لفضيله الشيخ الدكتور صلاح الامين على هذا التعليق وختام هذه الندوه المباركه ونسال الله عز وجل ان ينفع سامعيها وقائليها وان يجعلها في موازين حسناتهم جميعا كما سنقدم ثلاثه اسئله فقط لضيق الوقت وغدا طبعا الناس على عمل ودراسة فالسؤال يعني فضيله الشيخ إذا كان هناك علم من العلوم يجيده نعم يجيده بعض اهل البدع بحيث ليس من اهل السنه من يجيد هذا العلم فهل يجوز الاخذ عنهم هذا السؤال ليس بصحيح نعم هذا السؤال ليس بالصحيح والا قم سم لنا علما ليس عند اهل السنه والجماعه قم وقول العلم الفلاني ليس عند اهل السنة والجماعه إذا اردت إذا, اذا اردت علما ان الحديث وجدت اهله واذا اردت علم العقيده هو أصل الاصول هو ووجدت اهله واذا علم الفقه علم الاصول علم اللغه علم النحو قم وسمي لنا علما لا يوجد عند اهل السنه والجماعه حتى تضطر تاخذه من اهل البدع فهذا السؤال من اساسه غلط فضيله الشيخ سمعنا من فضيلتكم نقلا عن بعض أهل السنه الابتعاد عن أهل البدع وهجرهم وعدم مجالستهم ولكن نجد وسطر التاريخ الإسلامي بعض اهل السنه اخذوا العلم من بعض اهل البدع السؤال كيف نوفق بين النقلين او التقليد التقليدي لا شك ان الاخذ عن اهل البدع مذموم عند السلف و يكفي في ذلك القول المشهور عن بعض السلف قال من علامات الساعه ان التمس العلم عند الاصاغر وفسر الاصاغر باهل البدع والسلف مجمعون على ترك الأخذ عنهم وترك مجالستهم وانتم النقص سمعتوها لكن أنا أقول كما قال الشيخ الفاضل صلاح الامين ايضا هذا السؤال نظري وليس واقع بمعنى نقول لهؤلاء لهذا السائل اين الذي بين لنا الشخص الذي اخذ عن اهل البدع وتعلم على يديه من السنه عندك مثال لو كان في مثال كان ذكر السائل هذا المثال لكن قال بعض الناس في اخذوا عن اهل البدع وهذا كل انسان يدعيه عادي ممكن انسان يدعي دعوه لكن ليس عليها دليل احنا ما نعرف انسان يعاد السلف أخذ على اهل البدع لكن انا اصلح لك الشغله اصلحها روايه الامام البخاري عن بعض اهل البدع اولا هذا ليس من باب التعلم ولا اخبر عنه التعلم اليوم البخاري ما قعد قدام عمران بن حطان عشان ياخذ ايش الحديثات يتعلم عليه لكن عمران بن حطان روى له البخاري وان كان راسا في الخوارج وفي قصه طريفه في الموضوع ده انه عمران بن حطان السدوسي اصلا كان من اهل السنه وليس على مذهب الخوارج لكن امراه من أهل نصيب جاءت إلى الحجاز ونشرت وتكلمت في مقالات الخوارج وصار لها اتباع ياتونها من وراء الخبا حتى بلغوا 300 نفس وزي الحاصل عندنا الليله لا يجون عندهم اربع سنين لم ناس الشاهد هي لملمت لها مجموعه رجال ونساء فقال له عمران بن الحطاب ما شأن هذه المرأة تلبس علينا في ديننا فقال عمران انا شاني بها انا انا هتكلم معها اناقشها وارجعها ثم خشي على نفسه من الفتنه لان الخطاب مع النساء محريبة في الحقيقه فقال انا اتزوجها عشان يكون ايش كشف القناع كما قالوا في المحاضره نا نكشف القناع ونناقشه ونزوجه بالفعل فصار راسا في الخوارج شام كده ما تقول لي انا بناقش دول وعلى مذهب اولئك الخوارج وبرجع كده وانت ما تكون شنو مكتمله العدوات فيلبس عليك فتكون من اتباعي فهي معنى كونها امراه لبست على عمران بن حطان حتى التزم منهج الخوارج لكن عمران ابن حطان بما انه من الخوارج عنده الكذب كفر بالله لأن الخوارج عندهم الكبائر كفر بالله يكفرون بالكبائر قال والله أحب الي من ان اقع من السمع على الارض من أن اكذب على رسول الله فلاجل هذا التحري في السن أخذ بعض اهل الحديث عن اولئك لانه كانت معهم سنن يخشى ضياعها لو ترك حديثهم فاخذوا عنهم مع التوقي والحذر وكانوا لا يرون الا, إلا إذا كان هذا المفتدع ليس داعيا الى بدعته اذا كان داعيا كانوا لا يرون عنه الحديث وينك كان داعيا كانوا يتحرونه ترك حديث المهم هذه المساله من باب الروايه وليست من باب التفق في الدين واخذ العلم عليه السؤال الاخير وان اعتذر للاخوات بعض الاسئله تكررت يقول هل انصرفوا في التبديع اقامه الحجه طيب قال هل اشترط في التبديع اقامه الحجه الحكم بأن هذا مبتدع في تفصيل لأن الانسان لا يكون مبتدعا الا إذا خالف اهل السنه في اصل من اصول إذا خالف اهل السنه في اصل من اصول يعني الخوارج الان مبتدعه ولا لا مبتدعه لانه خالفوا اهل السنه في ايش في اصل الإيمان لأن الايمان من اصول اهل السنه والجماعه فانهم يزيلون الايمان بالمعصيه عندهم الايمان ده على مهب الريح كذب كفر زنا يكفر شرب الخمر يكفر فعندهم المعصيه موجب لايش للخروج من الإيمان. هذا خالف أهل السنه في أصل من اصولهم فكل من خالف اهل السنه في أصل من اصولهم فانه يكون مبتدعا ويجوز اطلاق المبتدئ عليه لكن فيما يتعلم بالمعامله معه فان المعامله معه فانها قائمه على شرطين الشرط الاول ابلاغ الحجه له فاذا ابلقه الحجه ونصحه ووجهه وارشده فانه يكون تعامله بحسب ذلك فاذا رااه معرضا عن السنه لازما للبدعه داعيا اليها فانه يجب هجره وترك المسألة الثانية أنه ينظر الى هذه البدعه هل هي توجب الخروج من الدين مكفره او هي مضلله كالكلام في الصحابه رضي الله عنهم وغمزهم أو هي مفسقه دون ذلك بكثير فهذا يختلف اختلاف هذه الرتب ولعلنا يتسنى لنا الكلام على التبديع وصور التبديع وشروط التبديع وموانع التبديع والاوصاف التي يكون بها الشخص مبتعئا في ندوات أخرى ان شاء الله ومجالس أخرى ونسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لطاعته وطاعه نبيه ذقنا وياكم علما النافع وعملا صالحا شكر الله لكم جميعا ونسال الله ان من مشايخنا ما قاموا به ومشاركاتهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والى لقائنا آخر بين الى وفي الختام تطوبوا تحيات احوالكم في الموقع الرسمي لفضيله الشيخ مزمم عوض الله